هلي دموعي على الأسد الجهادية وساطري في حسام الدين مرثية هلي دموعي على الأسد الجهادية وساطري في حسام الدين مرثية <تصفيق> ابن العمود ارتقى بغر صليفية نالي الشهادة ومضالي في الفداوية ابن العمود ارتقى بغرا صليبيه نالي الشهادة ومضالي في يا ابو محمد فراجك هز أو صالي بعدك يا الحشا والدمع همالي هم يا ابو محمد في راجك هز اوصالي بعدك يا ونه الحشا والدمع همالي ودعتني يا فؤاد وصهري الغالي مقتلك والله بديع هدا مالي ودعتني يا فؤاد صهري الغالي مقتلك والله فجيع هذا تمالي لأنبار تبكي على خير الرجالاتي حسامي لإثيل وغاصق للبطولاتي لأنبار تبكي على خير الرجالاتي حسام ليث الوضع صقر البطولاتي، اتخبر الله في دين كل القياداتي، بليثكم خاضها صعب المهماتي، اتخبر الله في دين كل القياداتي بلثك مخاضها صعب المهماتي اتخبر الله في دين كل القياداتي ظلث كم خاضها صعب المهمات في السجن صبر رفاقه ثبت إخوانه ومن حنا للجنود من ذل سجانه وفي السجن صبر رفاقه ثبت إخوانه ومن حنا للجنود من ذل سجانا صلب العجدة عزيز فاج أجرانا بحر السخاوي الكرام والجود عنوانه صلب العجدة عزيز فاج أجرانا بحر السخا والكرم والجود عنوانا وارض الجسيرة حباه بفكره وهمه وصل عليها جهاده عالي يلهمه وارض الجسيرة وصل عليها جهاده عالي الهمه ما عاشهاني وركن عن زوجته وامه بل دون عرضه وتوحده سكب دمه ما عاشهاني وركن عن زوجته وامه بل دون عرضه وتوحده سكف بالله يا أمي لا تبكي ولا تنوحي والله نحيبك طعني هيا جج وبالله يا أمي لا تبكي ولا تنوحي والله نحيبك طعني هيا جج روحي إسلامنا واجب نفديه بالروح ونسقيه بظلات دماء والصدر مشروحي إسلامنا واجب نفديه بالروح ونسقيه بظلات دماء والصدر مشروحي ونسقيه بظلات دماء والصدر مشروحي ربيع الشهداء